Bismillah Rahman Rahim, As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barum sakenna karra irrati, makiida sahiyahapi falla, isi kahdjedu. Al-imanu bil-kadar gechun raqavna. Al-imanu bil-kadar gechun, kadaratti amanu juotaatu. Kadaratti amanun juotaatu ja afrufke sattikabata. Tokopfan wa afran sani. ربك انه سبحانه وتعالى قد علم بك ما كان وما يكون وان درنده تهيد تبريفي وانت هو رافتاه الله وعليم العباد حال جبروتا بك وعليم ارزاقهم وآجالهم في قاطروا بك وأعمالهم وغير ذلك من شؤونهم هجيئي سانيتي في وانتوتك نفكاتو حال إلمنا ما يوقان حالوان أماميك نهندره ربك إن بيكا لا جنة لا يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالى وانتوتني إني أوموان إنسان هجتني فيه بزكي إنساني في أحوال إنساني للرب كينر عن ركعت جنة أمنور أيها أقم ربي كينجده كي إن الله بكل شيء عليم رب وأنهداه بإقلاجه وقال عز وجل رب كينعمس نجده لتعلموا أن الله على كل شيء قدير أقبيتني في رب وأنهم دردتو دان وأن الله قد أحاط بكل شيء علما رب وأنهم داو بكم سيساتي مرسيج رجح أقبيتني في يجر كنت قفة يا تاتو لما فان قدر كيستي كأيمان قدراتي والقبت يوقاني قدراتي أمانو كيستي وانقدرسا هنداه بريس كتاب كيس ستي جشو أما نبرا ربين قرآن كيس ستي ويتدبته قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيد حفيظ بيني جرى واندتشين إسان الرائر إفتقام إساني إرى بريفمني نبرا جرى كايا موجد ربين كنسورا قافي كيس ستي القسم ما يجده وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وأنه نده نتي لكوفني أدباهني جرى كتابة إفقالاكي السد يا ربي كتابني كتابة إفقالان سنة لو هالمحفوظ يجور وقال تعالى نجد أمس ربي ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض سلم بيني أتي يا محمد ربي يعلم نبيك ما في السماوات والأرض وانسميك وان فواندشيك سجروا لي نبيك إن ذلك في كتاب وانتثن هند نبري فما كيست تجرى إن ذلك على الله يسير وانتثن هند رب الرد لا فعل جد شان بيني أتل أبقى نجلال سورة حج آية ربات من رد لما فان كان يوتا تقدر أمن وانت في كنات تدفع الإمام بمشيئته النافذة أمن ولا ربي لا تتاد فما شاء كان وانت ربي وما لم يشاء لم يكن وانت ربهم هن فين هنتاد كما قال تعالى أكو مربين جلش إن الله يفعل ما يشاء رب بينك نني حجتا وامر باده جل وقال عز وجل رب النجله انما امره اجن ربي كنا اذا اراد شيئا يو ان توقفده وان تاسسو كن تهجاني فيكون وانتنمتا يا جل وقال سبحانه رب وما تشاؤون الا اي الله إثنتو واتقم فيتن يو رب في الإملة وأنسى فيتنه نجدة في الإ أكذ نجدة تني كدر إملة جدتي إن الله كان عليما حكيما ربكن بي كته أو جسته وأنت إثنت فيتن سني في ربي جل جرت جدكورة أعطهم فيتو يو رب وأنسى في, في الإ جل إملة كنب نتوري أهل السنة والجماعة فدينكن ادبها يوكانو فدنديا دجني ودون امنني فدينكن مشيء ربك الناجل جرا جننتن امن نجيوك اكبر جبريا انجنو جبريا مالجتي امرين هندنو اي واتي سالي غادي قدريام ماجدن في ربي فينا ماتي ولين كباتو نمن اللي قدماو فيه فيدا جدر نمثال جنري وسطات نمني فيدي ساتن الدنباو في ربي وجراتي ملي في ربيتين حدت اجيطودا الي مناوا خلقه سبحانه لجميع الموجودات وَأَرْجَمِكَنَهُنَّ دَرَبٍ كَإِنَّيُوَمِّ لا خَالِكَ غَيْرُهُ وَلَا رَبَّ سِواهُ كَوَأُمُهِنَّ جِرُّ رَبِّ مَلِّ رَبِّ بِرَاهِنٍ جِرُّ إِسَمَلِ جَنَّةً أَمَنُورَةٍ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ أَقُمَ رَبِّنَجْرِي اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ إِذْ رَبِّكَ نَتَّرْكَتِي وَأَنْتَ حُنْدِنُ يُوجِرَ رَبِّ وَأَنْتَ رَتُّ وَكِيلَ جَجُّون وَأَنْتَ حُنْدِنُ يَسَتْ رَكَتِي جَجُّون مَعْنَان كَنَا كَوَأُومُ وَأَنْتَ حُنْدَ رَبِّكَ نَجَّجُّ أَكُمَ بَرِّ سِئ أَكُمَ فَدَتِي وَأَنْتَ حُنْدَ أُومَجُّ رَبِّكَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الناس يا يا ددك أنني ربي تأثني الرتتات هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض سلا أومان ربي ملي نجرا سمي في دكي كي ستك رزق لا إله إلا هو فأنا تؤفقون حقا قبرما إثمالي ما ماف سبدا إثني أكنا جأتك كناف إيمان قدرت أمناً وانتوت أفرنج إن كان هندا كتسيجك فالإيمان بالقدر يشمل الإيمان بهذه الأمور الأربعة قدرت أمنون وانتوت أفرنج إن كان أفكيثت قبته أهل أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة برده خلاف لمن أنكر بعد ذلك من أهل البدع فلا ور بدعه كانتوت كنا إنكارنيك ورّي بدعانا فالّا ورّى أهل السنة والجماعات فكين يفقو مريه وجن القدريا في جبريان مشيئا كيثتي جراغرما إثان قبان دبان نيت نجرة أهل السنة اللين جراغرما جران قبان دبان نيت نجرة كانا أمس ورّى وجين كوني وانت ربّ هجتوك أذلت دابري ودونتهن دفتما هجة ربّ والرجل توجر دفتما أممتنا دفتا يعدى دفتما هجته والرجل توجر أذلت بیکے وان بیکہ تب بررے سے مرتے سے اے گنا فیدے اے گنا ہجتہ جڑن جچو قدرت امنو جچن ربن وان اندانی بیکہ لمفہ وان ہندا مرتی دبرسے جرا سدفہ وان مالي دا جنيت نيم برن افراپان يمانه قدرتي امانو كيثاتتي مال فا جنيت نيم برن افراپان ها قدرتي امانو كيثاتتي افراپان مالي دا جنيت نيم برن نمن يا دچيفتا يو وان غير وان جرا وان اومميد دنيا رجرو كن هندا ربين الآني إسحاق أمي جناتين أمانور أجل أكبر ستي أكبر فيثي ست أمي جنة أمانور أجل كادرتي أمانو وأفران كنا قبضوا الدان بفنني الدان هو قلبي ثنتي حفدني ثنين قبضهم برباتي سادة نم نحن دنو كادرتي مالي أدوية أنيني Nidugo gora nama beeku maleejtu kanaaf beekun barbaakisaadaa wa jazaakolahu xaran wa bara kallahu fiikom. Kanaf darsininteen na tarraa as dhaabbatti darsiteen sabin, hagattie ttinaga